salaawat ala muhammad wa ala ali muhammad salaawat salaawat ala muhammad wa ala muhammad ala muhammad wa ala muhammad shabab مبس صلوات على محمد ما طلبنا شيء صلوات على محمد وعلى اهل محمد ايه صلوات على محمد وعلى صلوات على محمد اسمع ان كان عيسى تكلم بمهدى وحكه ان كان عيسى تكلم بمهدى وحجة. هذا الاحزان عند اشتكى شوف مطرح من لازم من لازم مهدى وبشه طارب جناحه وتساغفرنها صلوات على على محمد وعلى <تصفيق> محمد خادم, خادم ممنون ممدود لخادم المنبر الحسيني السيد جاسم الطويرجاوي الكربلاي ان كان عيسى تكلم بمهدى وحكه ان كان عيسى تكلم بمهدى وحكه هذا لحسين اليسر عند اشتكى شوف فطرس من لزم مهدى وبكه شوف فطرس من لازم مهدى وبكه طارب جناحه صلوات على محمد وعلى صلاوات على وين يا ولد صلاوات على خلي اطلع صلاوات على محمد انشان عيشه تكلم من مهده هذا الاحسن اليسر عند اشتك شوف فطرس من اللي سمحت وبشه شوف فطرس من اللي سمحت وبشه طار بجناحه وكساغفر لها صلاوات على وعلى ال على آل... على محمد, أيه... لي لي محمد الكل والبشر على على محمد. وعلى آل... اي صلوات على محمد اي <تصفيق> وامر الله اللي على جبريل حضر عد محمد سيد الكل والبشر عد محمد سيد الكل والبشر عد محمد سيد الكل والبشر ينزل يهن النبي وفارس مضر صلوات عليه وعلى اله محمد صلوات على, صلوات على محمد وامر الليل النبي فارس مضر وامر الله الليل جبريل يحضر عند محمد سيد الكل والبشر ينزل يهن النبي فارس مضر ينزل يهن النبي صلوات عليه وعلى ال محمد صلوات على محمد وعلى آل صلوات على صلوات عليه اسمع اسمع من نزل سلم على الحادي الامين وقل له لي يا سيد المرسلين قل له لي يا سيد المرسلين اقعد شويه واحز مهد الحسن اقعد شويه واحز هلا اقعد شويه واحز بلشي يشملنا على جاه احسنها صلوات على صلوات على, صلوات على... صلوات على... صلوات على... ايه من نزل من نزل من نزل من نزل من نزل سلم على الهادي الامين قل لي يا سيد المرسلي اقعد شويه وهز لحد لحسين اقعد شويه اقعد شوية واحد هلا احمد نزل من نزل من نزل من نزل سلم على الحادي الامي قل له تسمح لي يا سيد المرسلي اقعد شوية وهز مهدي الحسن اقعد شويه بلجي يشملنا على جاهه الصلاوات على على محمد وعلى اه من نزل من نزل من نزل سلم على الهادي الامين قل لي تسمح لي يا سيد المرسل يا صلوات على محمد صلوات على صلاوات على محمد بيت الدعاه من سمح لو صار جبريل يهز من سمح لو صار جبريل يهز معدل حسين ويلول من يفز حسين هذا وخادم باسمه يعز سين هذا وخادم باسمه يعز صلاوات على محمد محمد وعلى اله صلوات على محمد اي من سمحل وصار جبريل يهز مهد الاحسن ويلول من يفز مهد الاحسن ويلول من يفز حسين هذا خادمه وبسما يعز حسين هذا وخادمه بسمه يعز صلوات على وعلى اله صلوات على محمد وعلى صلوات على محمد خلصت على محمد من نزل من نزل على الهادي الامين قال سيد المرسلي اقعد شويه وهز محد الحسني